للذاكرين والذاكرات للذاكرين والذاكرات قناة العفاسي الفضائية بالتعاون مع حامل المسك وهاي كوالتي وابن الخطاب تقدم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 لسورة ياسين والصافات مع الدعاء اضغط الرقم ثلاثة لسورة صاد وقاف مع الدعاء اضغط الرقم أربعة لسورة الزخرف والدخان مع الدعاء اضغط الرقم خمسة لسورة الرحمن والواقع والحديد مع دعاء ليلة السابع والعشرين اضغط الرقم ستة من سورة المرك إلى المعارج ومن النبء إلى الطارق مع الدعاء بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي اضغط الرقم سبعة